ما دامت السماوات والارض إ ل ا ما شاء ربك إ ن ربك فعال لما يريده واما الذين سعدوا ففي الجنه ة خالدين ي ف ا خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إ ل ا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مريه مما يعبد هؤلاء م ا يعبدون إ ل ا كما يعبد اباؤهم من قبل و إ ن ا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب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 فاستقم كما أ م ر ت ومن تاب معك ولا تطغوا إ ن ه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أ و ل ي ا ء ك م ل ا تنصرون